فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون الثيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والَّذ أَو حَنا إلَْكَ منِنَ الْ الكِتابِ هو الحَقُّ مصددّق لِما بَن يَديْه إِ اللهَّه بِعبادِهِ لَ خَبير دَصير ثمُ أَْرَسْنَ الْ الكِتابابَ الذي نَصَفَيناَا مِنْ عبَادِناَا ثُ أَوْ رَسْنَ الْ الكِتابابَ الذيَصطَفيينَا مِنْ عبادِناَا فَمِنْهُم ظَالِمُ لِّنَفْتِهِ وَمنِنْهُم نقتَصِدُ وَمِنْهُ سَابقُم بِالخَيرَاتِ بِإذْنِ اللهَّ ذَلِكَهُصَبلْلُ الْكبيد جََّ تُعَدنِي يَيدَخُلونَهاَا يحلََّونَ فيِيهَا مِنْ أَساورَ مِنْ ذَه بِم وَلُؤلُ آ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 وَولإِ زَلََ إن أَمْ سَكهُماَا مِنْ أَحَد م بَعِْه إهُ كانََ حَلمًا وَفُور وَأَقَسَموا بالِلههِ جَهدَ أيمانَانِهِم لإِا جَ أَهُم نَذير الَّكُونَّ أَهْدَ منِن إحْدَ الْأُمَمْ فَلََّ جَ أَهُم نَذيرَّا زَادهُم إلَّا نفوراً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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وَمَا كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وَلَوْ يُآخِذُ اللهَّهُمَّا سَبِمَا كَسَبُ مَا تَبَكَعَ وَهْلِهَا مِندَ بَتِ وَلَكِي يأَخخِرُهُم وَلَكِي يُأَخِرهُم إلَ أَجَلٍ مُسََّ فَإِذاَا جَ أَأَجلَلُهُم فَإِنَّ اللهَّه كانَانَ بِعبادِهِ بَصير